117. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 119. أولم يتفك Keru fi anfusih, ma'halak Allah al-sama'at wa al-ard wa ma'bi nahumaa, illa fil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 أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمرو 117. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءا ذووا بأيات الله وكانوا بها يستهزؤون. Allah يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمود. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فهم في روضة يحبرون.